بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذَلِكَ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما إليك وما أنزل من قدرك والآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون